بسم الله الرحمن الرحيم الاهىكو متكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يوم الذين